ردة فقوات منها نفل التساوي بين الناس والعجب أننا نسمع من يدند كثيرا فيقول إن دين الإسلام دين المساواة وهذا غلط على دين الإسلام دين الإسلام ليس دين المساواة ولكنه دين العدل وهو إعطاء كل أحد ما حق ولذلك تجد في القرآن الكريم أكثر ما في القرآن نفي المساواة ما هو إثبات قل ألا يسألوا علم البصير ألا يسألوا الذين يعلمونه والذين لا يعلمونه لا يسألوا منافقهم قبل التحققاتل وهذا أم سر فالقول بأن الإسلام دين مساواة حقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير وهو أولا تسوية الذكور مع جناس وأن تفضيل الذكور على الناس يعتبرون مخالفا لدين الإسلام ثاني الاشترافية تسوية الناس في الرزم ناقل من مال الغني نعطيه الفقير لأن الدين دين المساواة لو قالوا الدين دين, دين المواسات، لا صح. كان صح. صحيح، لا ولهار تشعر التعازي في مصائب وما أشبه طيب، كان خالد حامد يشير إلى سؤال، جاء وقت الأسئلة، طيب، ايش نعم، إيه؟ أظان للتعظيم. التعظيم أي درجة عظيمة ولهذا في الصرف ما بعد لأنها درجات <تصفيق> إيش <تصفيق> نعم <تصفيق> على كل حال كثيرة الكلمة له معان كثيرة حسب ما توصف به التوصف النكرة بما يدل على القلة أو بما يدل على كثر نعم هو يعني ما خويه ورا ورا في او جاي قبل ذلك لا ده بعن ده لأن عظيمه لان مرض الرحمه ما ماث في في هذه مسألة خاصة أي مسألة خاصة وكم من فئة قليلة غلية فئة كثيرة لا لا لكن هذه مسألة خاصة في ذلك ولهذا قال الله تعالى إيكم منكم مئة وصابر الآن أخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة وصابر يغلب مئتين وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثروا من ذلك. لا المنافقين انا الجهاز المنافق لا الا بالعيد لا لا في الوقت وقت قالها في القران وجاهدتم به هيار كبيره ايه لا اللي بيحقق كم الإنسان يبلغ من هجره في منابره في الدين كارثه فيكم مستهدف لا يستاذى فبدا جسد عادي ظاهر الاذى ايش استهداف ظاهر الاذى تعدي تعدي ظاهر اللسان شلون هو الافتس في المعلق ولاق تدخل في المستغرب العمل في القرآن يدخل في القران يخرج التبجيل حتى من الطرع. نعم اي لكن حساب الناس في الإسلام على الظهر سابق ما ظهر الأحكام والحكم بينهم يعمل بقران، لكن فيما بينهم وبين الله يعمل بقران. <تصفيق> لا يستطيعون شيئة ولا يستطيعون شيئا فأولا رجعت الله أن يدعوا عيزا وكان الله مع قوة رضي الله نحوذ بالأمن الشيطان الرحيم تكلمنا على قول الله تعالى لا أستطقاعدون من المؤمنين غيروا إلى قرر وفيها قراءتان غيروا وغيرا فعلى قراءة الرف تكون صفة وعلى قراءة الناس تكون استثناء وأظن أننا بدأنا باستنباط الفوائد ووصلنا إلى فائدة واحدة طيب وهي نف التساوي أو الاستواء بين القاعدين عن القتال والمجاهدين في سبيل الله ما لهم ومن فوائد هذه هذه السكينة حكمة الشريعة حيث لا تساوي بين المتفقين كما أنها لا تجمع كما أنها لا تفرق بين المجت... المتساوية ألقاء الله الشريعة الإسلامية من لجن الحكيم الخبير لا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين ولا يمكن أن تجد فيها شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبدا بل إذا رأى لك أن هذين الشيئين متساويان، وقد اختلفت الحكم شرعا فأعد النظر أعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك فإن لم يتبين لك فاتهم فهمك ولا تتهم الأحكام الشرعية من فوائد هذه الأكريمة أن من قعد عن الجهاد لضرر فإنه كالذي أتى بجها في قول الاسر القاعدون والمجامدون ثم استثنى فقال غير أولو الضرر فأولو الضرر إذن مساول للمجامدين ويشهد بهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في أضوة جبوك إن في المدينة لأقوام أفرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم قالوا كيف يا رسول الله وهم في المدينة قال وهم في المدينة حبسوا العذر وهل وقاصوا على ذلك كل من تخلف عن عبادة, عن عبادة العذر الجواب نعم فلو ولذلك جاء الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيم ومن فوائد العاية الكريمة فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ووجهه أنهم أعلى درجة من القاعدين الذين لا يجاهدون ومن فوائد العاية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل والعقيل بيننا ذلك أين الجزاء من جنس العمل؟ خذ كل الدليل من الآية ما تعليه لا آدم نعم فضل اللهم جاهدين صريح فضل اللهم جاهدين بأمالي ومبسطين على قائم درج طيب ومن فائدة الآية الكريمة أو يلزم من هذه الفائدة أن تفاضل الجزاء يدل على تفاضل العام ويمكن أن يستنبط منه فائدة ثانية وهو الاستزال به على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاع وينقص بالمعصير كما هو معروف وبغير ذلك من الأسباب ومن فوائد آية الكريمة حسن الاحتراس في كلام له عز وجل أن الله لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين فربما يتوارهم الواهر نزول درجة القاعدين من المؤمنين فأزار الله هذا الوآن بقوله وكلا وعد الله الحسن وهذه طريقة القرآن انظر إلى المثال الثاني المقابل لهذا لا يستوي منكم من أنفق من قبل فهش وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله حسن. وانظر إلى المثال الثالث وداود وسليمان إذ أحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم المشاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه ركما وعلم الشاهد في قوله وكلا آتيناه ركما وعلم فهذه ثلاث أمثلة تفيد أنه من فلاقة الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه ومن فوائد الآية الكريمة البشارة لعامة المؤمنين من القائدين والمجاهدين بالحسن لقوله وكلا وعد الله حسن فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة الجواب أما على سبيل العموم, العموم فنعم على سبيل العموم وأما على سبيل الخصوص فنتوقف على ما جاء به النص فمثلا نحن نقول الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة المجاهد والقافل لكن الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد له إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزاد الشيخ الزامة من تيمية رحمه الله من أثنى عليه الناس خيرا فإننا نشهد له بالجنة واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى شهداء لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس واستدل بما ثبت بالسنة حيث مرضى الجنازة فأثنى عليها الحاضرون خيرا فقال, فقال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وجبت ثم مرت قفراء فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال يا رسول الله ما وجبت قال أما الأول فأثنينتم عليه خيرا فوجبت له جنة وأما الثاني فأثنينتم عليه شرا فوجبت له النار ثم قال أنتم شهداء الله الرغم فقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجوز الشهادة لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، وررب بذلك أمثلة بالأئمة المشهورين المشهود لهم بالعدالة والإيمان والتقوى مثل الأئمة رغبة لما أحمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وصفيان الدوري كان نعيمه غيرهم مما اتفقت الأمة على الثناء عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا فضل أعظم من الجنة. من أين؟ من قول الحسن لأن الحسن تنطقية مؤنة. أحسن ومن فوائد الآية الكريمة الحذر على الجهات بسبب الله وشه الدلالة تقدير الله عز وجل المجاهدين على القاعدين بالدرجة بل بالدرجات نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث جعل كتابتهم على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضا على المستعجر لقوله أجراً عظيمة سماه أجراً كأجرة الأجر مع أن الفضل لله تعالى أول وآخر هو الذي وثقت للعمل وهو الذي من عليك بالجزاء عليه. فإن قال قائل هل من تأييد لهذا المعنى الذي ذهبت إليه قلنا نعم قال الله تعالى كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه طفور الرحمة كتب الرحمة كتب على نفسه وهو سبحانه وتعالى يوجب على نفسه وعلى عباده ما شاء ولا أحد يعتدروا عنه ومن فوائد لا تكريمة العظم درجات المجاهدين في سبيل الله وجه ذلك قوله درجات منه من من فأضافها إلى نفسه ومعلوم أن العطاء يعظم في عظم لو قلت مثلا فلان تصدقوه من أغنى الناس ذهب بالك إلى أنه صدق بشيء كثير ولو قلت فلان تصدق وهو لم يذهب بالك إلا أنه صدق بشيء قليل ولهذا قال درجات منه فإضافة شيء إلى الله يقول له على عظمته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه يبعو بإتصالاته فاغفرني مغفرة من عندك وحمده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله لقوله ومغفرة وهل تذفت المغفرة لغير الله نعم تذفت على قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفح وتعرف فإن الله رفضها وقال تعالى ولم ينحصر فعلى من منه ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يعزمهم ومن فائد العالم الكريم إفاث الرحمة والرحمة التي أضاهبها الله إلى نفسه نوعا صفة ومخلوق يعني نوعا منها صفة لله ومنها مخلوق من مخلوقات الله. سمعنا الله تعالى رحمة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة حدثت. ومن الثاني قوله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته. فالمراد بالرحمة هنا ما ي... يكون آثراً للمطر من النبات وغير النبات، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وأن من الذين يضطه جوههم ففي رحمة الله، من فيها خلقه، المرق رحمة يشكو، أجمع، بدليل قوله وأن وأن من يشكو ففي النار، وهذه رحم مخلوقه ولا غير مخلوقه، هذه مخلوق. ومنه قوله الحديث القدس في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فتبين بهذا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين مخلوقة وصفة فالمخلوقة من جمة المخلوقات شيء بائن من الله عز وجل لا ينسب إليه إلا نسبة خلق وإيجاد لكنه من عثار رحمة التي هي الصفة وأما الرحمة التي يصفها فهي صفة تابعة للذات أي ذات الله عزوجل ومن ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات هذين من اسمين لله وهما إيش الغفور الرحيم وكان الله عفور رحيم وقد نضع تفسيرهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قوله إن الذين هذه إن التوكيد إن المؤكد واسمها وقوله ظالمي أنفسهم حال من الهاء في قوله توفاهم قالوا فيما كنتم نعم إلى قول فؤلاء مأواهم تهنم ظاهر محضرة من نهي وقوله فأولئك مأواهم وما بين ذلك فهو اعتراف قوله إن الذين توفاهم توفاهم أي تقبضهم والمراد بذلك قبض أبواح من أبدانه وقول الملائكة الملائكه هم عالم غيبه محجوبون عن العباد لهم أوصاف معلومة في الكتاب والسنة ما علمنا منه وجب علينا الإيمان به على ما علمنا وما لم نعلم منه فالواجب علينا السكوت كما هو الشأن فيما وصف الله به نفسه قالوا والملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة في قوله تعالى جاعل الملائكة رسرة فيمنع ألوك إذ سالك وبناء على ذلك يكون فيها علال في القلب لأن ملائكة جمه ملأك وعصله مألك لكن فيها تقييم وتخير علالا صرفيا حسب قواعد الصرف التي كتب العلماء وقوله ظالم عن خسن أي حال كونها ظالمي عن خسن لماذا لكونهم بقوا في أرض يجب عليهم الهجرة منها لأن بقاهم مع وجوب الهجرة ما وظلم وظلموا لأنفسهم قالوا أي الملائكة فيما كنتم أي في أي مكان كنتم وقيل في على أي حال كنتم فعلى المعنى الثاني تكون في بمعنى على كما هي في قوله تعالى قُنَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ أي على الأرض ويكون مراد بقوله كما كنتم أي على أي حال كنتم بدليل قوله في الجواب قالوا كنا مستقفين في الأرض أما على القول بأنه مراد بقوله كما كنتم السؤال عن المكان والموضع فيكون الجواب قالوا كنا مسترقين في الأرض على تقدير شيء محذوف أي قالوا بقينا في هذا لأننا كنا مسترقين في الأرض وعلى كل ذلك فالمعنيان يدوراني على شيء واحد وهو أن هؤلاء بقوا في أرض تجب عليهم وفجروا منها فتأتي الملائكة لقد رواحهم فيوبقون فيما كنتم لماذا كنتم في هذا المكان قالوا كنا مستضعفين في الأرض كنا مستضعفين يعني أننا نعامل معاملة الضعيف من قبل من, من قبل الكفار الذين استضعفون ولكن هذا ليس سدعيه ولهذا تقوله الملائكة ألم تكون عبد الله واسعة تواجهن فيها وهذا الاستعان للتقرير والتوبيع يعني أن أرض الله واسعة فلماذا لا تهاجمها وقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجم ألف عاطفة أو سببية انتبه هل هي عاطفة أو سببية ألم تكن أرض الله واسعة هل سبقها شيء من المعاني التي تكون بعدها فاء سببية ما؟ السبهام السبهام؟ طيب أين السبهام؟ وهل السبهام موجب لنصف الفعل في فاء سببية؟ ما هو البيت الجامع هذا؟ طيب فإذا قلنا أن السبب في قوله ألم تكن للتقرير والإثبات وأن تقرى الكلام قد كانت أرض الله واسعة على هذا التقدير تكون ثعو عاطفة والمعنى ألم تكن أرض الله واسعة ألم تهاجر فيها؟ نعم. يقول و... وقوله ألم تكن أرض الله واسعة يعني أن هناك أراضي غير الأرض التي أنت فيها مصرح فتهاجر فيها هاجر معقودة من الهجر وهو الترك والمهاجرة ترك البلد الذي عاش فيه الإنسان إلى بلد آخر حتى الذي يخرج من بلد مستوطن له كان ثم يستوطن بلد آخر يقال إنه مهاجر لأنه ترك بلد لكن الهجرة شرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهل <تصفيق> إلى جاء لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي في كتاب الله أو سنة رسوله هل يحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ يحمل على المعنى السر، لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه كلامه. فأولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا ألف عاطفة أو واقع في جواب في في خ في خبر مبتلى إن لم يتوفاهم ملاك. وقول مأواهم أي مصيرهم وجهنم اسم من أسماء النار عادنا الله وإياكم منها وساءت مصيرا أي ساءت مرجعا ومردا وهذا إنشاء ذم لها لأن ساء مثل بئس فهي جملة لإنشاء الذم ثم قال تعالى: إِلَّا المصطفى" انتهى جاوب في نعم نعم هو كل مستوعبين في العام فبرغم الكلام جدا مستتر المستوعبين نعم افهمهم ليش نعم في الروايه ولهذا قالوا ان لم تكن الروايه واسع فتحوش في فيها فهم قادموا عليه يجرح نعم رؤية الله نعم دخل جنة متضمن لرؤية الله كل من دخل جنة فانه سار الله حضر جدا. نعم ايش ايش ايش ما قلنا انه نعم المجلسة <تصفيق> علي السبيل للأسف لا أجل كثير من أوقات السبيل للأسف وما أجل كثير إلا لصائف نسبة أجل كثير هل يسأل النبي عليه الصلاة قال إنهم إنكم ما قطعتم واديا ولا ستمسيره إلا وهم معكم هؤلاء يتمنون بكل قلوبهم أن يخرج ثم الضاه والله أعلم أنه كان من عادته المفروض حتى يأيه تضح معنى قوله من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً لا إذا كان من عادتهم فلا شك أنهم يساوهم يعني قولوا كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيمة نعم مصطفى وكل الواحد بلأ بلأ بارك الله فيك يعني لأن الأصل بقاء العموم على عموم أما على رأي رافضة قد حرم الله فكلا وعد الله النار إلا ما استثناء لأنه لا استثناء إلا نفر قليلة ثابت عشر نفر أو, أو ما أشبه ذلك من مئة وأربعة وعشرين ألف إيه نعم جرار كتير في على على الشيخ الإسلام وغير وغير اللي هي شيء بشكل هناك حديث الشيخ أن أهل عزم عند الله الله عنهم الملك الأمن لا في المملكة المضاعف مقاصد علماء عليه غيره مثل شهر شهر وما شبه ذلك هذا شيء تفسير الشيخ إسلام على سبيل الله أم على سبيل نعم هذه المعنى الشيخ الإسلام في زمان أو الشيخ الإسلام لمن بعده لأنه إمام لمن بعده وأما قاضي القضاة وملك الملوك فهذه فيها نوع من السلطة نوع من السلطة لأن القاضي يحكم ويلزم والحاكم كذلك والأمير والسلطان يحكم على السلام أما المفتي فلا يجب يفتي ولا يجب فهو أهوى ألا أن قولهم شيخ الاسلام لا عن الحصر لأن هناك علماء, ك... علماء كثيرين يلقبون بهذا اللقب شيخ الاسلام نعم خالق قول الله تعالى فذلك تمكن من يطرب هل المقصود كنتم من قبل القتال خاصه لم الله دماءكم بالاسلام هل المقصود هذا كل المنطبق انتم مستضعفين فلم تجهروا بالإسلام لكم فلما اوقفتم داركم بالمغالفه ذلك كلاهما صحيح نعم صحيح نشهد الله تعالى خطاه فيه يعني المتبادل التثيب من الفعل بتاع التبيله خالد لا فرق معي بالمعنى فأن قولة تهاجر فيها أبلغ من قوله تهاجر إليها وجه ذلك إذا قلت تهاجر إليها لازم من هذا أن يكون بين البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة لأن الغاية يبدل لها من مغين وأما فيها هذا يشمل أول نقطة يمكنك أن تسلم من التهاد في دين ولو قريبة جدا نعم اجو هم ده عشان يبقى حاجه هي دي النقطه اللي احنا هل هذا عاجز عن الظهر دينه؟ عاجز عن إظهار دينه؟ هو عاجز ولكن هو موجه. طيب الذي يدعى والمقيم يرجع وهماء لا يقال أنه عاجز عن الظهر دينه فلا هج بهله الرجوع. طيب قلت هل هل يثمن في بقائه؟ إذا هذا ما بقي الأجر السكرة والراحة بقي الأجر الجهاد كونافع. نعم. سيش... أ... اسهام نورانية دقيقة جرانين. دقيقة جديد. جديدة. جديدة. جديدة. لطيفة نعم الأحسن نقول عالم مغيث عالم مغيث ايضا اسهام لطيفة نورانية فيلا شك أنهم خلقوا من النور، لكن هل يلزم أن يكون من, ف... من خلق من النور أن يكون نورانيين؟ لهم أجنحة، ولا أجنحة ما أدنى أن تكون من نور. لكن ما لا في المال جاء التكلم، عالم الغيب لكنهم يظهرون لي من أرض رحمي أن يظهرون له. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> عموماً الصحابة كلهم على ده من الله القائم والمجهد. نعم هذا الله. ماذا تقول؟ يوهيد وخذ من العايح أن أن تيار فرد كتاية. نعم أينهم يأخذ يأخذ لأنهم لم لم يؤثموا بل بُيِّن لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. هل كما تجد رضي الرسول صلى الله عليه وسلم في المضاعفة والحديث الواسع السماح منع منع الهجرة إلا المسألة معناه قام النبي صلى الله عليه وسلم نعم الهجر معه ال المهاجر من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمير على جيش الأرسلية ثم دعوا القول فأسلموا أمروا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم فإن أبوا فهم كعرب الإسلام ليس لهم الغيمة في. شيء ورثوا الفيء شيء الا ان جاهدوا مع المسلمين نعم لا من المجاهدين من وقال المجاهدين باموالهم وانفسهم فهذا جاهد بماله نعم اخر واحد إيش؟ اذكروا اللهم صبرا مستمرا باست قال ايه انما كلمه الله ناجيت قال يا محمد قال يا رسول الله يقول الله تعالى يوم القيامه ان محمد صلى الله عليه وسلم ها من يعني يقول يوم القيامه لمن محمد صلى الله عليه وسلم ايه إذا كان القرآن لكل واحد من الكفار المسلمين هذا القريب هو الأولى ذكره حرفوا أشياء كثيرة قالوا أشتر هل في القرآن هم بنو أمية الله. نعم إن الله يدعم لكم أن تذبحوا بقرة قالوا يا عائشة عوذ بالله تحديث كفر ما ما يمكن يقوله عفوا عن عن المؤمن أو مسلم؟ <تصفيق> <دلخل> <تصفيق> <تصفيق> <تصريق> <تصفيق> <تصفيق> <دلخل> نعم. إيه نعم نعم. إيه نعم نعم. حتى حتى من عليه شغل. إذا مات وأثنه عليه شغل، بعد موته يقول شغل سامي يثنه عليه. يشهد له. لأنا في شكل حتى من من نحن قول الصحابة أثنوا على هذا الرجل الخيرا وأيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تشهاد زوان من بعدهم تشهادهم الله أكبر <تصفيق> كيف فيما عندك ألف في ألف عندك <سؤال> <سؤال> قالوا في مكوثهم قالوا كنا مستبدين في الأرض قالوا ألم تكن الأرض غاية فتواجه فيها فأولئك مأجورون وذائق مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الرجال والنساء والولدان لا يصدعون حيلة ولا يجدون ولا يجدون سبيلا فأولئك عذابا أيبا وَكَانَ اللَّهُ عَبٌّ وَالْرَصُورَةٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ مَلَائِكَةٌ ظَالِمِي أَنْفُسِّهِمْ إِلَى عَلْهِ والآيات السابقة من تال كان مريم على فوائدها وأظم مناقشاتها قولوا إِنَّ الَّذِينَ فقط قد من فوائد هذه الآية الكريمه أن الملائكة ستوفى بني آله لقول إن الذين توفاهم الملائك وظاهر هذا اللفظ أنهم جمع فيطابق قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسولنا أي الملائكة لأن الله تعالى قال جاعل الملائكة ذو وحينئذ وحين يبدو التعارض بين هذه الآية وبين آيتين أخصيين هما قوله تعالى الله يتوفى الأنفسة حين موتها وقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم والجواب عن هذا عن هذا الظاهر أن يقال نسب الله تعالى التوفي إليه لأنه بأمره نسب الله التوفي إليه لأنه بأمره وما وقع في أمره الملك فإنه كفعل حتى في عامة الحديث الناس ولهذا يقال بنى عمر بن عاص مدينة الفسطاط وعمر لم يكن وإنما أمر طيب وأما الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها في صياط الجمع وفي آية السيدة في صورة الإفراد ملك الموت فإما أن يقال ملك الموت مفرد مضاقر يعمل ولا لناه الجمع لأن المفرد المضاقر يعم فلا ينهج وهذا وجه ضعيف أو يقال إن الملائكة تساعد ملك الموت كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يأمرون الروح فتخرج من الجسد حتى إذا لم يبقى إلا قبضها تولى قبضها ملك الموت فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائك بالجمع لأنهم أعوام لملك الموت وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه هو المباشر لماذا؟ هو المباشر لقبضه وهنا يريد إشكال يقال إننا نجد أو نفسا تقبض في المشرق وفي المغرب وبينهما من المسافات ما لا أعلمه من الله عز وجل فكيف تقولون إن ملك الموت واحد وكيف يتصور أن واحدا يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة منتظر فيقال قد يكون المراد ملك الموت جنس الملك أي الملك الموكل بقبض الأرواح وإن كان أكثر من واحد فيكون مرض به إيش الجنس للعيد وهذا وجه ضريف ويجاب بوجه آخر أن هذه من أمور الغيب والواجب علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها وإن لم تدركها عقولنا وهذا أبلغ التسليم لخبر الله عز وجل حتى لا نتمحّل في الجواب ونقول إن ملك الموت يراد به الجزء ولفوه وأكثر من واحد فنقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت متبااعدة وإن كانت بأني واحد وعلينا إيش أن نصدق ونسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أدسان تقبض أرواح وتخاف تتكلم وكلامها مفهوم خلافا لمن يقول إن الملائكة هي القوى الخيرة وأن الشياطين هي القوى الشذيرة فإن هذا قول فاطل مكذب القرآن والسنة والإجماع قال الله تعالى جاء الملائكة رسلا أولي أجلها ورسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم رأى جبيلا على صورة التي خلق عليها وله كم جناح ستمائة جناح قد سد الأفق فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده أن الملائكة على إسهام وأنهم يقولون ويفعلون ويصعدون وينزلون بأمر الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن العفرة في الأعمال في الخواتين لقوله يا خالد خالد خلق الدليل لا ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم يعني هم وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم فالعبرة الخوافية ولهذا يجب على الإنسان أن يكون خائفا من سوء الخافية وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما حسن الخاتمة وأن لا يموت إلا وهو مسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلا وسلم في حديث عبد الله من المسعود في الحديث الذي رواه عبد الله من المسعود بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ومراج ذراع بالنسبة لقرب الأجل لا بالنسبة العمل لكن بالنسبة يعني معناه أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه إلا علّى شيء يصير ويموت وليس المراد حتى ما يبقى بينه وبينها إلا الله جرّع في الوصول إليها بعمله لأن الحديث هذا مقيد بالحديث الآخر لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذول الناس وهو من أهل النار و أيضا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عبدا قام بعبادته إلى أن ب... إلى أن يقع عليه قراءة واحدة ثم يقتل فيوصي أخاهن هذا النافع كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل فإذا قدرنا هذا التقرير بأن المعنى يقوم اليا بينه وبينه قراء في إيش في أجل المدة لا بنعم إذا العماد الخواتم ومن ثوائد الآية الكريمة توبيق أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون لأنفسهم توبقهم الملائك قالوا فيما كنتم وسبقنا لنا في تشتير ما معنى فيما كنتم هل المعنى في أي مكان كنتم أو في أي حال كنتم أو ما أشقى ذلك نعم هذه اثنان طيب وخرجنا قول كنا مصطفعين في الأرض هذه تأييد أن الاستفهام عن حال وقول فيما كنتم سياق الكلام يؤيد المراد الاستفهام عن المكان وكأنهم يقولون كنا هنا لأننا مصطفعون طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهجرة وأن من لم يهاجر يموت وقد ظلم نفسه ولكن وجوب الهجرة مشروط شروط منها القدرة بقوله في الآية الكريمة هنا في مواد هذه الآية إلا المسرعين إلا ولأن القائدة العامة العظيمة العريضة العميقة في الشريعة الإسلامية أنه لا واجب ما مالك هذه القائدة فاتقوا الله من السبب فيشترك لوجوب الهجرة, لوجوب الهجرة إيش القدرة ثانيا أن يكون الإنسان مغموسا ومغمورا بحيث لا يستطيع أن يؤدي شعاع دينه في بلاد الكوفة، فإن كان يستطيع، فإنه لا عليه لا تجب عليه الهجرة، بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد قبولا من الناس، ربما نقول إن بقاؤه واجب، لأن لا لأن ما لا توجد فيه، فهو واجب. الشرع الثالث أن يجد مكان خيرا من هذا المكان الذي هو فيه. فإن كانت الأم الدنيا كلها في فإنه لا يستدعي الإنسان إظهار دينه سواء في هذا البلد أو في هذا البلد أو في هذا البلد، فلا يجب. لأن الوجوب هنا لغو، بل لأن الإجابة هنا لغو لا فائدة منه. كيف نقول يجب أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر؟ لا تستوحيه فردياً ما الفائدة إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف الجوان عليه وما أشكذه فالشروط الشروط إذن كم ثلاثة شروط من فوائد هذه الآية الكريمة أن الضال يس يحتد في أي خجة كان. بقول هؤلاء كنا مستلقيين في الأرض، والواقع أنهم غير مستلقيين. لأن الملائكة قالوا: دام ألم تكن آر الله واسعة فتواجه فيها؟ لكن الإنسان إذا ابتلي حاول أن يدافع عن نفسه في أي خدجة، حتى وإن لم تكن صحيحة. وهذا نجده كثيرا في مقام المناظرات بين العلماء بالمسائل المسائل العقدية والعملية. تجد بعض العلماء مثلا يجيب عن ما هو عليه المذهب أقليا كان أم عمليا تجد يجيب بأجوذة هاردة تقول كيف يجيب هذا العالم أن نحفير بهذا الجوء مع أن أجهل الناس يدري أن هذا جواب لا يفيد لكن مقام الضيق والضنب يحكي جرام ستجده يجيب بغير بغير ما هو حق حتى بنفسه لو أنه رجع لنفسه لوجد لو أن إجابته في صحيح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق شيئا واسع شيئا من الآية من الآية عقيدة ألم تكن أرضها واسع تتواجر فيها فالله تعالى لم يحتر عليهم. لم يحتر عليها لم يحتر عليها العرض واسع وهذا كقوله تعالى إن مع العسر يسرا فإن نعم الآية فإن مع الاسر يسرا إن مع الاسر يسرا <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلف عن الهجرة من كبائد الذنوب عن الهجرة الواجبة هامد آبنا الدريق أن التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائد الذنوب واجه الدلالة أحسن طيب ومن قائد الآذة الكريمة قبح هذا المأوى الذي هو جهنم لقول الله تبارك وتعالى وساءت مصيرا فأثنى الله عليه ذو الدم لأن ساء وحسن متضادا ساء دم وحسن مك هل يمكن أن يؤخذ من, من الآية أن النار مظلمة مجهمة آدم يؤخذ لا قد يكون المصير سيئا ولا أنوار كواشر تعمل يوم طيب أحمد من قولي جهنم لأن أل... نعم نعم وهي طلبة صح وعلى هذا فتكون جهنم اسما عربيا وقيل إن جهنم اسم فارسي وأصله كهنة لكن لما عرف تحول إليها هكذا يا شاء الله أجند بكم كذا، إيش؟ آتيش؟ اللي هو كهنان يمكن في في الفارسي، آتيش، آتيش. والله إحنا نقول الصبيان صغار إذا أراد يأخذ جمرة ولا شيء نقول تشي. يمكن أخويا منكم. سبحان الله. شفاء لغاك تبالل نعم آه ايش بئر اي صار صح الحمد لله يعني اذا من العمر من العمر صحيح ثم قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والألدان لا يستطيعون خيرة ولا يستطيعون سبيلا أظن أن يسترنها نعم طيب قوله إلا المستضعفين هذا مستثنى من قول فأولئك مأواهم جهنم ويحتمل أن يكون استثناء مقطع وذلك أن المستضعفين لا يمكن أن يتواعدوا في جهنم. ومن المعلوم أن الفرق بين الاستثناء المتصل ومنقطع أن الاستثناء المتصل يكون المستثنى فيه بعض أفراد المستثنى منه وهنا لا يستطيع وكذلك لو قال قائل إنها مستثنات من قوله ظالم عن فسمه قلنا أيضا لا يستطيع الاستثناء متصلا لأن هؤلاء المستطاعين ليسوا ظالم أنفسهم ولهذا يترجح القول بأن الاستثناء هنا إيش منقطع والاستثناء المنقطع ليس المستثنى فيه من جنس المستثنى منه هذا من حيث المعنى. ثانيا أداة الاستثناء هذه بمعنى أداة الاستثراك وما هي أداة الاستثراك لكن لكن فتكون إلا بمعنى لكن كذا ان هو ايش بين متى متى لا شفتني ما انت معي نحن قلنا هكذا ايش يقول عبد الله زين، سرزمته بحارف لا على الحين لأنا أحب أن تحب إن شاء الله طيب قلنا لستثنى هنا منقطع، قطر لأنه لا صح أن يكون مستثنى من قولي ظالمين ولا من قولي فأولاك ما وهم جهنم وعلى هذا فيكون من قطر وقلنا إن الفرق بين المنقطع والمتصل من وجهه الأول أن المتصل بعض بعض من المستثنى منه وليس المقطع. الثاني المنقطع تكون أدات الاستثناء فيه بمعنى أدات الاستدراك أي بمعنى لا. فيه. طيب. أما في حكم الثالث وهو أن المستثنى إذا كان منقطعا. وجب نصقه فيما إذا كان الكلام كامما منفيا. وتعلمون أن المستثنى المتصل إذا كان كلامه كامما منفيا يوجد فيه الوجهان أن النصب المستثنى والثاني الإتباع. وأما إذا كان مقطعا فأني وثعيه فيه النصب طيب. يقول إلا مصابين يعني الذين أصابهم الضعف فمستضعب بمعنى أصابه الضعف يقول من الرجال من هذه بيانية تبين المصابين وأل إذا قال قائل كيف تحتاج إلى تبيان نقول لأن أل في المصابين اسم موصول والاسم موصول من أقسام المبهم إن الذين كفروا من أهل الكفار فمن هنا بيانية من الرجال والنساء والولدان الرجال والنساء والولدان أليس الولدان إما الرجال وإما نساء لا الولدان إما ذكور وإما إناغ الولدان إما ذكور وإما إناغ لكنهم سفر والرجال جمع رجل والرجل إنما يكون إذا بلغ والنساء كذلك جمع امرأة من غير الجنس والمرأة لا تكون إلا لا يطلق عليها امرأة إلا إذا بلغت طيب إذا المصلحون من الرجال إما لمرض أو كبر أو, أو غير ذلك مما لا يتمكنون معه من الهجرة وكذلك يقال في النساء أما الولجاء الغالب عليهم الضاع مطلقا لأنهم لا يستطيعون كما قال عز وجل لا يستطيعون حيلة يعني لا يستطيعون أن, أن يتحيلوا حتى يخرجوا ولا يهتدون سبيلا فياتون الأمر على وجه صريح فهم لا حيلة عندهم فينفذون، ولا سقراط الخروج صراحة، لم تنا عليهم الخروج والحين له فعله من الحول، لكن إنها قلبة ووياً لانكسار إيش ما قبلها، وإذا هذا من الحول، فالحول من التحول، وكأن المحتال يتحول من حال إلى أخرى. على وجه لا يشعر به غير لا يشعر به غير طيب ولا ي... وقول لا تدون سبيلا أي طريقا ينفذون إليه بأنفسهم فيهاجون قال الله تعالى فأولئك ألف حقق وأولئك اسم شارعه على المسرعبين فأولئك عسى الله أن يعفو عنه جملة عسى وما بعدها مع الرقب خضر أولئك عسى الله أن يعفو عنه عسى فعل للترجي فعل للترجي وقيل إنها تأثير التوقع والفرق بين الترجي والتوقع أن الترجي رجاء ما لم يوجد سبب وقوع لكنه ممكن والتوقع ما يوجد سبب وقوع فيتوقع عن أن يكون كأن بعض الناس يمسفون واتفاهم من الحر ومنهم عبد الله بن عور فيما يظهر ما أي ضي يا حر الظهر أنا أقيس نعم لا حر حر تقتل بعضاتنا واللي ما يرى أنها برد الفروات موجودة الحمد لله طيب نأخذ المسجد يقول عسى الله يفعل هل هذا من الرجاء أو من التوقع إذا أذي إذا نسب عسى إلى الله فهي من التوقع ولهذا قال بعض العلماء إن عسى من الله واجبة ولا يمكن أن تأتي بالتر بالتر لأن الله لا يترجح لها هو قادر على كل شيء الرجاء إنما يقوم من شخص لا قد يتعثر عليه أن يفعل أن الله عز وجل فلا وعلى هذا كانت تكون للتوقع يعني هؤلاء يتوقع أن الله يعقو عنه لكن قول بعض العلماء عسى من الله واجبه إذا كن بهذا القول فلماذا عبر بأسى التي لا تعط المسان يقينا بالوقود نقول لألا يقتر المسان فيقول أنا ما عني، عني ولا يهتم بل يقال أنت يتوقع أن الله يقول لك مثلا ويتوقع أن تكون من المهتدين مثل قوله فأسى يكون من المهتدين فأسى الله يأتي بالفتحة عمر من عنده وأمدلته هذا كثيرا حتى لا حتى لا يغلب الطمع على الإنسان فيأمن من إيش من مكر الله. قال أولئك الله أي يعفو عنه يعفو العفو والتجاوز عن الذنب ولكنه لا يكون منبوح إلا إذا كان مع قدرة أما إذا كان بدون قدرة فهو مذمون لأنه عدل وذل ولهذا يقال دائما فلان يعفو مع القفر لأن هذا هو محل العفو في قوله تعالى ان تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا يعني يعفو مع القفر المؤخرة فاعفو أنتم حتى يقضوا الله نعم ممكننا لأي هنا الناس؟ أجل. طيب هل نقول أنه يجب الهجرة من بلاد الشرق لا. لا, لا, لا الهجرة, الهجرة بس. لا يجب الهجرة هنا لكنه لا شيء أفضل لأن الهجرة لا يخز من الإيمان نعم <تصفيق> هنا دا لهم سي اسئله اشرح على الفوائد نعم كل من الضغوط والضغوط يعني قال لك كده نعم الصراخ كما الجمعه شعائر العيدين وما شابه اما الدعوة فهي محل نظر دعو محل نظر قد يقال إن من من, من أساسيات الدين الإسلامي لله. الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله عز وجل فإذا عجز عنها فهو عاد وقد يقال لا دعوة واجبة فرد كفاية وأيضا ليست متعلقة بشخص شخص فهي عندي محل نظر والله عار لا هو بهذا اللفظ يعني كلما كلما ضاقت حساء نعم بهذا اللفظ ما هو جيد ضروري لا هي اصليه هالمره المهم انه في هذا التعبيد خطا انما يقال كلما تعسرت الامور يسر الله تعالى كما قد وعلم أن النص مع الصبر وأن الفرج وأن, وأن الفرج مع الفرج وأن مع الأسل نعم ملتقى. نعم يعني معناه لا يستطيعون أن يأخذوا من هذا البلد لحيلة ولا يهتدون سبيلا بصراحة ملتقى. ستطيعون أمام الناس قال الأرض تكون مثل الفشل بين يدينا لكنه لكنه ضاحب حتى في هذا الحال ما هو الأولى أنه ما قلت إنا لا نسلم ونؤمن بما جاء النوم الغيب ولا نحاول أن نقول لما وكيف نعم آذك هو قاد نقول ستفتح هو هذا هو نقول الله أعطه قدرة يقبض وليس معناه إننا نقول هذا إذا قلنا الملك لواء نصف واحد ليس معناه إن نقول إنه لا يمكن يقبض هذا وهذا نقول هو يقبض والله هو على كل شيء خبير يعطيه له قدرة <تصفيق> نعم. لكن ليس بأداء شعر إلى حرق مدرد عصر أو أهل وقفار وقفار مدرد أي كما يمكن أن حرصنا جماعة مدرد هذا سؤال جيد جدا آخر يقول لا كنت في بلاد إسلام قد شاء فيها وتسلف عليها الولاد بحيث لا يمثلون أحد من إقامة جماعة ثلاثة جماعة وهذه أولا مطالبا في الواقع هل هذا الواقع في بلاد الإسلام موجود يغضقون المساجد يقول لصلي مع الجماعة كيف ها والله هذا كله بعد العدان نشوف يقول هذا يموت في البلاد الإسلامية سكّل بي عن المساجد تولق المساجد المهم على لحال حال إذا كان هذا واقعا وصار لا يستطيع أن يقيم الشعائر في هذه البلاد الإسلامية لا يستطيع أن يقيمها في البلاد الكفر فهل يهاجر أو الأولى لا يهاجر لأن هذه الحال ربما الله قد يغير الحال وإن شاء الله يسد دائم بإذن الله نسأل الله تعالى أن نزيد عن المسلمين هذا الكبوس من أولاك الأولاك الظلمة الذين لا والعياذ بالله يصح نصبهم بأنهم الحدود إذا كانوا يمنعون المسلمين من الصلاة فهؤلاء لا, لا أحد يثق في كتبه نعم ايش واقع هذا إلا على كل حال هو هذا لا شك أن بلاد السوبر خير لهذا من بلاد الإسلام التي تقول أنها على هذا الوصف لكننا أقول إنه إذا هاجه إذا هاجر عنه الخير أن البلد ولم يبقى إلا المستضعفة الذي وافق حكوم عالمته ما, ما يعني صار الأمر ضعيف في عودة هذه البلاد إلى ش ظهيره الاسلام لكن إذا بقي هؤلاء وعالجوا الامور بحكمه فالغالب أن راه يتعلون فرجه نعم الحوادث الحوادث الا يعني خطر النشل الذين يكونون في بلاد قصار انا كل حالنا راين أن لا يهاجروا بل يصدرون وسيعجل الله فرجهم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. نعم. فما فماذا جاء؟ فبماذا أجاب الله عليكم لحال هذا نظر لكن النظري أن الصبر والمصابرة وانتظار الفرج أول لأن خلوة البلاد من من أناس لهم غيره ولهم ثبات ولهم قوة وعزم هذه خطيرة على سبيل العموم ثم كما قال خالد فالنشق هناك فقط لأن في ناس ذهبوا إلى إلى أمريكا وغوبا من السعوديين قلبوا على عقادهم الأربطة بناتهم وأولادهم نعم ما ما حصل مع الأسف البلاد التميمة ما ما ما تتمكّن من من دخول ولا اللاقانة فيها إلا بشروط قد تحصل وقلا تحصل فمناع لو لو وجد بلاد إسلامية تقبل كل من جاء منها مسلمين لا في يعني لها كان هذا طيب لكن هذا ما هو موجود أينه صحيح ما سي ما سيكون معهم في المستقبل نعم <تصفيق> نعم والله أنا رأيه هذا أن يصدروا يعني دلالة الإسلامية يؤدم فيها أو يصنع رمضان وتنتسب الإسلام وهالكوابيس إن نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بل نعم على على النية وشغلش يعتبر من مش عندنا ها ألفية <تصفيق> لا هذا سلمك الله مز النفس والناس يختلفوا في سرعة الغضب. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ولم ينصي بتقوى الله ولا بالعبادة ولا بالإحسان الخلق قال لا تغضب لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل غضوب فأنتمر النفس وتحمل سيكون صعبا أن تغفى أن تغفى أن هذه الحرارة التي حصلت من الغضب لكن ما بالنفسه حتى يكون هذا خلقا مكتسبا لكن بعض الناس يكونوا سريع الغضب وسريع الفياء هذا هذه تلك نعم هي نعم يكون معنا القيام بأن توقي نفسك ما ما, ما تهوا في طاعة الله عز وجل في عقله معافيه الله إن لنفسك عليك حق كيف النسمين من خل؟ لا، آن. ثلاثة، اثنان. عندنا اليوم تسميع لا، وكان الله عفواً رافورة. أخذناها بارك الله فيك. إيش ذا؟ أنا أبو الزنقة. لازم. حبوي. فاضفاه جتين. الحمد شرحناها بارك الله فيه وقلنا العفو مع القدرة هو المحمود والعفو مع العز غير المحمود وقلنا أن الله, الله يقرم بين العفو والقدرة ليس أبانا سلطة آل عمران قبل سنتين ها نعم ها اخذناها ألف مرة ولا تحتاج لأن نخليها درس كامل <تصفيق> نعم نبدا اقصى التسميع واللي يعلم حافظه يسمع له واللي ما حفظ سبحان الله عليه نعم يا وراكم تبغوا دول كل وحده من, من من ثمن تقولوا النبي النبي ناخذ درس جديد ما اسي قالك ما في بس كله تسمع مراجعة على كل حال المسألة ما ما لها يعني ما لها مدة طويلة يعني في ضمن أننا أخذنا ما أخذنا بعد رمضان هل أنت كذلك ها لا طيب نعم إيش هنا إن شاء الله إذا جرى مرة ثانية ولاقد الجسد غريب لا حول ولا قوه نعم فاه سلامه في المرافقه 200 يوم الله في المرافقه في اكله كيف كانوا في اكله نعم حسب نعم احسن جملت والله أقسم بما كسب وما محلها من الأعراب حال في حال. طيب بارك الله يستفاد من هذه الآية الكريمه الرد على من نفى الأسئلة وش وش والله أقسم بما كسب وجه الرد عليهم وجه الرد على الطيب بما كسدوا الموج بما كسدوا لا هذه فيها رد على القدري أو على جبرية رد على الطائفة الأخرى المدينة طيب إلى الآن ما أعطيتنا وجه الرد على من أنكر أسباب من أنكر أسباب الله أكثم بما كسدوا فعلى الله كانت على أنكثم فضلنا عنده على كل الأسباب يعني لأن البال السببية أحسن أحمد إلا الذين يصلون معقوف عليهم أحمد على الذين لا يرد من يقاتلوهم أو قاتلهم أول على صنع يعني الذي يصلون أو الذي نجاوه <تصفيق> طيب قوله نعم من هذه الآية الكريمة أن أفعال العبد واقعة بنشيئة الله ففيها رد على القدر من أن يتوقع فلو شاء الله نعم فلو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قابلون أحسن قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا هل هذا جعل كوني أو شرعي شرعي ما الفرق بين الجعل الشرعي والقدري يعني الشرع ما جعله الله في للباد والقدري أو كون ما قضى عليهم قدرا طيب أ... أيمكنك أن تأتي بالمثال للشرع ما جعل الله من بخير و لا سائدك و لا رصيلة و لا حام ما جعل الله من بخير و لا سائدك و لا رصيلة هذه جعل شرع ما هو دليلك على أنها جعل شرعي وليس جعل قدريا إنها واقع. أنها واقع أحسن طيب الجعل القدري <تصفيق> أين؟ نارك في القرآن شكرا لك انجا كثيره بالقران انا كثير طيب بدايه النص تستجيرون اخرين ايام لا تستجيرون اخرين يريدون الرسول أصحاب طيب هؤلاء الآخرين يعني ما حالهم هل هم كفار صراحة أهل أهل أهل أهل منافقون لأنهم يريدون أهل أهل يعني ما هو الثليل لأنهم يريدون هذه الإرادة يعني يريدون أهل أهل أهل لأن ما هو الدليل على أنهم يريدون هذا وهذا ما هو الدليل على أنهم يريدون أن يعملوا قومهم ويعمل رسوله أصحابه ما هو الدليل جب لي آية من القرآن تشهد لما قل وإذا لقوف الصالة وعملنا أي وَإِذَا لَقُلْ لَلِينَ آَمِنُوا قَالَهُمْ وَإِذَا خَلُوا الْأَشْيَاطِينِ قَالُوا إِنَّمَا طيب قوله تعالى وَأُولَائِكُمْ جَأَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُدِينًا هذا السلطان هل هو القتل أو الحجة أو ماذا؟ يعني دليل حجة يعني الدلم هو حجة طيب كيف هذه الحجة؟ ولا كلام يا اخي لا اتفق و و يعني كيف هو جاي تعال امم و دائما هذا هذا وهذا يله عليكم ايه يعني احنا اتفقنا عليه ان نقاتله طيب يلا الله العظيم القرآن لا ينسى يا اخوان القران لا ينسى ذكر في الصلاه وانهناء مع التراجه نعم يلا فؤاد كان <تصفيق> عليا في هذه الآية كررت مؤمنه كم مرة نعم اربع في هذا الوقت كره ماذا واحد في الآية هذه مؤمنة, مؤمنة. مؤمنة. نعم مرة ثانية لكن لكن مخالف كم ثلاثة مقاص توافقون نعم. الأول والثاني حتى طيب في لو نذر لو نظر إنسان إلى القرآن أن يصوم شهري فهل يجبه التتابع أو لا <تصفيق> من أين أتاك هذا التفسير إلا <تصفيق> متتابع <تصفيق> <تصفيق> لكن هل الآية تدل على ما قلت أو على خلاف ما قلت الله كان من الآية تتل على خلاف مقول ثم تقول يرجع طيب إذن ويتاب خالفت الآية خالفت الآية من وجهي الأول من وجهه أحد ماذا تقول نذر شخص أن يصوم شهرين هل نذر متتابع أو لا <تصفيق> ما هو <تصفيق> فقال الله علي نذر أصوم شهرين <تصفيق> <تصفيق> ما هو كان ما هو أنك ما ذكر بهذا ما على ذلك المتتابع ولا أقول لهم <تصفيق> قال الله علي نذر أن أصوم شهرين يصل على الشيخ التتابر ونصل عليه الأطلاع أحيث هل يجب التتابر أو ماذا؟ من أين تأخذ هنا الأعية؟ إذا صعب الله تعقى يجب التتابر سيح واجه الدلالة حيث ما تدلل أين؟ فلو تدلل على أن الأطلاق لا دل يجب الكتاب. دل على أن أطلاق الشهرين لا يستلزم التتابع إذ لو كان يستردم التتابع لم يكن للقي سائل وعفا ولهذا إذا قال لله على نذر ان اصوم شهرين قلنا تاخذ بالخيار صوم متتابع او منفصل فإن قال لله على نذر ان اصوم شهر شعبان ورجب جزا متتابع شعبان ورجب ليش شهران ورجب كيف يعني ايش ماي شعبان ورجب تول عبد الرحمن جزا ليش؟ لانه هو ثمن شعبان ورجب بس شعبان ثم رجل <تصفيق> كيف؟ شعبان رجل <تصفيق> لا تعمل من نفسه شعبان قبل رجل ورجل كابل لا يجب لا قصدنا هل لازم التابع نعم قال لا يجب لا يجب التابع لماذا؟ لماذا؟ شعبان ورجل فقد ثم رجل في عماد رمي الله تعالى لا لا هذا جيد <تصفيق> لا ما أصل لا ما هذه قرينة الحالة القوية تقتضي هذا وحتى لو قلنا هل يلزموا أن يتتابوا في رجب إذا يشرع فيه سوى في هذا أو فيما بعد طيب. إذا يلزمه لكن إذا قل هو الدليل له ضرورة أنه لا يمكن أن يصوم رجب أو شعبان إلا متتابع يعني هذا شهر معين بس الشهرين طيب وشهرين إذا قال رجب الشعبان لا بني طيب يرى محجوب سمع هذه الأهل الكريمة فيها إسكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثيرة ما هذا الإسكال يلا محجوب بينا ومن من متعم